أمن هذا الذي يرزقكم إن أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أَهْدَى من يمشي أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي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 أو الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيت إن أهل الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.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 ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناوهون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن ويبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات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 سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم, فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون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 وإن يكاد الذين كفرون يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحقة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةَ كَذَّبَ السَّمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةَ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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ لا تخفى منكم خافية فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها راو كتابا اني ظننت اني مناقين حسابيا فهو في عيشه راضيه في جنته عالية قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الايام الخارج. وَأَمَّا من أُوتِيَ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوتَ كتابيه ولم أَدْرِ ما حسابيه يا ليتها كانت الْقَاضِيَةَ ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه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 بني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاة نزاعة للشواة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 فلا أقسم برفض المشارق والمغارب إننا لقادهون على أن نبدل خيرا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 لَكُمْ الْأَرْضُ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالُوا احْشُرْ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يزده مَالُهُ وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سباعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مما خطيرا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 قل أُوحِي إلَيَّ أَنَّهُ سَمِعَنَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَى رُشْدٍ فَأَنَّى بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا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 شئون اريد بمن في الارض ان اراد بهم أَمْ أراد بِهِمْ ربهم رشدا وان مننا الصالحون ومننا دون ذلك كنا طرائقه قددا وان ظنننا ان لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وان لن 129-والهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون مَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذكر ربه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 ك شدا كل إني لي يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغم من الله ورسالته وما يعص الله ورسوله فإن لهنا رجها إن خالدين فيها أبدا حتى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 مَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِلَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ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 في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأفسكم من خير تجدوه عند الله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 فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر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 قلبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله مي يشاء ويهدي مي يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر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 عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكينين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشهرين شافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسوره بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه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 فَرَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ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 أيكي لا يرون فيها ولا شمس ولا زنر فودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويقافوا عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا.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 يسجده <له> وسبح ليل طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراهم.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 إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليماً حكيماً يدخل, من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين مي لهم في عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم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 وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما مَا ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين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 ويل يومئذ للمكذبين ان تلقوا الى ما كنتم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 ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 120-إنا كذلك نجزي المحسنين 121-ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون